الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله خير من صلى وقام وأفضل من حج وصام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد فوصيكم ايها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه والالتزام بشرع الله سرا وعانيه والاستقامه على دينه والعض على سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم بالواجب وانياكم والسدود وانياكم والشدود والاختلاف والفرقه فان يد الله على الجماعه ومن شد شد في النار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 وتتعاقب عليها الأجيال زمناً بعد زمن وفوجاً إثر فوج إنها الكعبة إنها الكعبة البيت الحرام يا رعاكم الله هذا البنيان التاريخي الذي كان دوحةً عند الزمزم لا يراها إلا أم رؤوم حاجرت بطفلها الرضيع في واد غير ذي زرع لا أنيس به به ولا ماء ولا شيء يحفظهما الله بعنايته وبرعايته ليجعل من هذه الهجرة موطنا وبناء تهوي إليه أفئدة الناس تهوي إليه أفئدة الناس مشرئبة إلى عرصاته ومناسكه لتبدأ مرحلة البناء من الصفر حتى تصل إلى هذه الملايين نعم لتبدأ من عناء السفر ومشقته ولأوائه وشدته مفاوز والقفار فيافي وبحار طريق غير آمن طريق غير آمن وعودة غير مضمونة أس أسفار غامضة يغلب على الظن عدم السلامة فيها سهول وهضاب سلكها أنبياء ورسل الباري جل شأنه نعم أنبياء ورسل،, أنبياء ورسل قد رفعوا أصواتهم بالتلبية لباريهم وخالقهم جل وعلا استجابة لدعوة أبيهم إبراهيم التي أمره الله بها بقوله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير إن هذا الموسم العظيم لا يذكرنا بكلم الله موسى عليه السلام وهو ينحجر من الوادي حاجا يلبي لخالقه يلبي لخالقه ومولاه لبيك اللهم لبيك لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذه التلبية العظيمة التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا رواه ابن ماجة قال الرسول صلى الله عليه وسلم أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي رواه البخاري ومسلم نعم, نعم حجاج بيت الله الحرام إن هذا الموسم العظيم ليذكي لنا أطياف الأنبياء وهم يتجردون لله حاجين مهللين وملبين فقد روى البيهقي في سننه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حج موسى بن عمران في خمسين ألفاً من بني إسرائيل وعليه عباءتان قطوانيتان وهو يلبي وروا البيهقي أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلى في مسجد الخيف سبعون نبيا وجاء عن عروة عند البيهقي أيضاً ما من نبي إلا وقد حج البيت ان هذه الاطياف ان هذه الاطياف لتربط حاضرنا بماضينا وتذكي مشاعر الفخر والاعتزاز بهذا الدين وبقبلة المسلمين العامره ولن يكون هذا نهاية المطاف فإن الاجيال ستتعاقب على بلوغه والتلبيه والتهليل على عرصاته وكان طيفا وكان طيفا يداهمنا حينما نذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج روحاء حاجا أو معتمرا الحديث رواه مسلم وحج عيسى عليه السلام سيكون بعد نزوله آخر الزمان إنه البيت المعمور إنه البيت المعمور عباد الله البيت المعمور الذي لا ينقطع عنه المصلون ولا الطائفون ولا الساعون ولا الملقون له في كل لحظة عمار وتهفو إليه في كل ثانية أشواق وأفئدة محفوظ محمي بحفظ الله وحمايته رد الله عنه كيد أبرها فجعله في تضليل وأرسل عليه طيراً أبابيئاً وأرسل عليه طيراً أبابيئاً ليكون آية وعبرة لكل من هم بالكيد في بيته أو الإلحاد في حرمه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم روى الحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أقبل تبع يريد الكعبة حتى كان بكراع الغميم فبعث الله عليه ريحاً لا يكاد القاعد منها يقوم فإذا قام سقط وصرع سقط وصرع فدعا تبع, تبع أحباره وقال لهم ما هذا الذي بعث عليه قالوا تؤمننا قال أؤمنكم قالوا فإنك تريد بيتا فإنك تريد بيتا منعه الله ممن أراده قال فما يُذْعِبُ هذا البلاء عني قالوا تتجرَّد في ثوبيك ثم تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ثم تدخل فتطوف فلا تهيِّج أحداً من أهله قال فإن أنا أجمعت فإن أنا أجمعت على هذا ذهب عني الريح وذهب عني العذاب قالوا نعم فتجرد لله ثم لبى فأدبرت الريح كقطع الليل المظلم حجاج بيت الله الحرام إنكم قد تلبستم بنسك تذكى فيه الأجواء الروحانية وتستنشق من خلاله نسمات إيمانية تجعلكم من الله أقرب وعن معصيته أبعد تلامسكم أنفاس الأخوة والعدل والمساواه ستناجون, ستناجون في هذا النسك ربكم بلغات مختلفة لا تشغله لغه عن لغه لا تشغله لغه عن لغة. ولا لسان عن لسان ولا دعاء عن دعاء بل يجيب دعوه هذا ويغفر زله ذاك وعره دمعه هذا ويسمع همس ذاك إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء حجاج بيت الله لنجعل من الحج نقطة انطلاقة لترجمان حكمه وأسراره لترجمان حكمه وأسراره بين المسلمين في شتى الأخطار ليحمل كل حاج منا في نفسه معنى الوحدة والتلاحم والتآخي والعدل مهما اختلفت الألسن والألوان قد يكون من الصعب بمرة أن يصبح حاكم المسلمين واحداً وسلطاناً متفردا عليهم جميعاً في أرجاء المعمورة بل إن هذا من العسر بمكان إلا ما شاء الله ولكن المسلمين جميعا غير عاجزين أن يكون الوحي هو سلطانهم جميعاً متمثلاً في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لنحقق بذلك القول الباري ليشهدوا منافع لهم إذ أي منفعة أشد من التعارف والتآلف؟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 وأستغفر الله لي ولكم وللساء للمؤمنين والمؤمنات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فاتقوا الله حجاج بيت الله واعلموا أنه يسرع للحاج في اليوم الثامن من ذي الحجة أن يحرم بالحج إن كان متمتعا. وإن كان مفردا أو قارنا فهو لا يزال في إحرامه ويُستحبُّ للحاج في اليوم الثامن أيضًا أن يتوجَّه إلى منا قبل الزوال فيُصليَّ بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرًا من دون جمع فإذا صلَّ فجر اليوم التاسع وطلعت الشمس توجَّه إلى عرفة وهو يُلبِّ أو يُكبِّر فإذا زالت الشمس صلى بها الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين ثم يقف بها وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة فيكثر فيها من التهليل والتسبيح والدعاء والاستغفار ويتأكد الإكثار من التهليل لأنه كلمة التوحيد الخالصة فقد قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رواه الترمذين فإذا غربت الشمس أفاض الحاج من عرفة إلى المزدلفة بسكينة وواقار فلا يزاحم ولا يؤذي ثم يصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان وإقامتين ثم يبقى بها حتى طلوع الفجر إلا الضعن والضعفة فلهم أن ينصرفوا فيها بعد منتصف الليل فإذا صلى الحاج الفجر بالمزدلفة وقف عند المشعر الحرام استحبابا والمزدلفة كلها موقف فيدعو الله طويلا حتى يسفر جدا انت تيسر له ذلك وليس واجبا عليه ثم يسير إلى ميناء فيرمي جمرة العقبة وهي أقرب الجمرات إلى مكة يرميها بسبع حصيات صغيرات يكبر مع كل حصاه ثم ينحر هدية إن كان متمتعا أو قارنا ثم يحلق ويحل من إحرامه فيباح له كل شيء حرم عليه كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام إلا النساء ويبقى في حق القارن والمفرد طواف الإفاضة وسعي الحج إن لم يكن سعى مع طواف القدوم وأما المتمتع فيبقى عليه طواف وسعي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 أيام التشريق وجوباً لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله خذوا عني مناسككم متفق عليه فيرمي الجمرات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إن لم يكن متعجلاً كل جمرة بسبع حصيات يبدأ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى والسنة في الرمي في هذه الأيام بعد الزوال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 وثن بالملائكه مسبحه بقضه وايها بكم ايها المؤمنون فقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلوات الله وسلامه عليه من صلى عليه صلاه صلى الله عليه به عشره اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الازهر ورضى الله عنا خلفائه الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعن التابعين ومن تبعهم بإحسانهم إلى يوم الدين وعنا معاهم بعفك وجودك وكرمك يا أرحم الراحبين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين, أعز الإسلام والمسلمين واخذوا الاشترك والمشلكين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم فرج, اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واسلم الحجاج والمسافرين والمعتبرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل مواسم الخيرات لنا مربحة ومغنماء